باسم الأب والأب الروح الخدس والله الرحب أمين أود أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الآية التي تقول انظروا كيف تسلكون بتدخير لا كدهلاء بل كحكماء في أسس السمسة كمستشر التكتير معناه انك انت تكون حريص في كل تصرفاتك وافؤالك وافكارك في كل شيء انك لا تخطئ ولو اقل خطئ ولو ايه اقل خطئ مشكلة بعض الناس انهم يقسمون الخطية الى خطية كبيرة وخطية صغيرة زي السؤال اللي جمي النهاره انه النهاردة واحد بقوله وقعت في احدى الكبائر كل خطية خطية ولو انها بتختلف في الدرجة لكن كلها خطية واجرت وخطية موت والمدكت يحاول انه لا يقع في اصغر خطية في حسبان يعني زي ايه مثلا زي صوب نديش جدا وكويس جدا اقل بقعة فيه بتلوث فيه ويعتبر الصوب قد اتسف مع ان بقعة تغيره خاص او اي اكل جهت جاله ميكروب اصغر ميكروب برضو اسم الاكل بقى ملوث فالإنسان المدكس لا يقع في أي خطية مهما كانت صغيرة في نظره سواء في حياته الخاصة في علاقاته مع الله في علاقاته مع الناس بل الإنسان المدكس يدكت حتى في وجوده في غرفته الخاصة حتى في وجود في, في غرفة خاصة. يعني مثلا البنت اللي تكون محشمة في غرفتها الخاصة وما فيش حد موجود معاها في الأوضة لا يمكن أن تفسد حشمتها خارج الحضور أمام الناس وفي غير وجود الناس. طبيعتها هي هجم والإنسان الذي يقف ليسلم في غرفته الخاصة بكل خشوع مش بس أصاب الناس كنفاشا اهو برضو لو وقف أصاب الناس كنفاشا اذا من اللي اللي بيدكر في حياته يهم التفقيق ولو هو وحده بدافع داخلي عنده من جهة القيم والمبادئ والمقاييس الروحانية يكون تشرف سليم مبتد الحديثة بتقول ايه من جهة الصوم يعني بتقول الذي يمنع نفسه عن الحب لا يمكن ان يطلب لحمة والذي يمنع نفسه عن الماء لا يمكن أن يصل فم رج ومدقق فأصغر حاجة مدقق لذلك في أي حاجة كبيرة يكون مدقق اللي يشترس من الوقوع في الصغائر لا يمكن أن يقع في الكبائر الإنسان المدقق يكون له ضمير صالح لا يتسع حتى يبلع الجمل ولا يضيف حتى يصف عن البعض لا يدخل في مجال التساهل ولا ينكمش ويصل إلى الوسط حيث يظن الشر حيث لا يوجد شر أو يكبر من قيمة الخطيئة حيث لا يكون يعني يكون مدقق تماما في مجالات أثيرة الإنسان ممكن يدكق فيها يعني نفسه يكون مدققا من جهة الوقت وقتك بقى برعة من حياتك تكون مدقق في استعمال كل دقيقة من دقائق وقتك لما تبيع وقت يبقى بتضيع جزء من حياتك كمان وقتك توزعه توزيع عادل عملك ياخد مجاله او دراستك ياخد مجاله عبادتك تاخد مجالها راحتك تاخد مجالها خدمتك تاخد مجالها حياتك العائلية تاخد مجالها يبقى مدقق في انه يوزع وقته توزيع عادل بين مسؤولياته لأن في ناس كده يحمل واجباته العائلية بحدة عمل أو بحده خدمته طبعاً مش ما يبقاش ده مش صح. لا يكون لديه إنسان أفتكر برة ربما في سنة 72 أو 73 أحدى زوجات الأباء الكهنة قالت لي إرضيك يا سيدنا أن أبي مثلان بيخرج من ستة صبح بيرجعش بالراحبة بالليل وعياله ببيشوفوش قال لما موفقنيش قادر أن نكلم هكلمه وقابل قلت لي زي أبونا عائلتك ما تفيدش وقت منك الخدمة الخدمة الله. من دل خدمتك أيضا بيتك بيت الجزء من خدمتك فلابد أن تكون مذكر أيضا في أهمية بيتك ومسؤوليتك نحو أولادك وزوجتك ما وعشان كده فيه زوج ناس مرشحوا من الكهنار في زوجاتهم يرخضوا بيقولوا هيبقى زي به مراته ما تشفوش إلا في في النادر وهو مشغول في الخدمة وسائل بيته فالمدفت يكون مدفت في توزيع وقته وفي توزيع مسؤولياته أيضا المدفت يكون يدفت من جهة وقته هو ومن جهة وقته غيره في إنسان وقته رخيص عنده فيظم أن وقت غيره رخيص أيضا أي اي واحد ويكلمه في اي موضوع ولو موضوع تافه وياخد وقت لو بعمل حاجه شغله او مثلا نضرب تليفون ضاح ما يقولش انت مشغول واللي مش مشغول اقدر اكلمك كل مكالمات شيء ينزل كلام في التليفون لغاية لما الاستاذ يقول اخسيت يا رب انما حطيت في فيك مش مدفع بالنسبة لوقت غير أو موضوع صغير يعطيه أهمية أزيد من اللازم يعني حاجة ممكن يعرضها في الائتين يعرضها في السعر وده مش فكين أو إنسان لا يدأق في وقت غير أيام الامتحانات، العيال عندهم دروس وبيذكروه، وهو يزور زياره يضيع فيها وقت العيلة وقت التلامذة وما يذكروه، ذي إيش تفسير؟ لذلك أنا أقول لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تعرفوه. احنا دخلين على الايام امسحنات صلي بالكم من جهة الزيارات من جهة الكلام من جهة المجهولية من جهة الدرشة اللي في البيت يعني علشان اولادكو ما يتعبوش او انتان بسل نطلب صلة في وقت غير مناس ببقاش مضبط أكون بيسلم مع ناس وأعشون صبور طويل طويل طويل وبعدين يجي واحد جه دوره يقص ويبتدي حكا حكاية تبقى اللي وراك جه يبتدي مش أخب بالك منهم مش مدقق. دي من جهة الوقت الانسان المدقق يكون أيضا مدفقا في الكلام لا يتكلم كلمة خاطئة لا يتكلم كلمة يندم عليها فيما بعد لا يتكلم كلمة يضطر أن يعتجر عنها فيما بعد لا يتكلم كلمة يعاكبونه عليها فيما بعد لا يتكلم كلمة يضطر ان يقول انا اسف ما قلتش ما قلتش ازاي كنتش داري اني عايزك لازم اللي بيدقق في كلامه يحسب ان كل كلمة بيقولها بتتحسب عليه خرجت من فمه ووصلت لازاب الناس الله يغفر عليه حتى ما اعتذرش تأسف ما اتاسفش اخر محسوبه عليه فيأخذ بابه المدقق لا يكون فقط ان الكلمة صحة او غلط لا إلا ما يقول ما تأثيرها على الناس اللي بيسمعوه او يقول ما ردود الفعل بالنسبة للناس اللي بيسمعوه زي واحد يقول أنا إنسان صريح أنا أقول للعور قور سعيد قبل شوي وايش المخفيت على العين السامريه اللي صدلاه هو أنت يعني حكمنا صريح أم تجرح شعور الناس السيد المنسية في كلامه مع السامريه لم يجرح مع إنه صريح. لازم كل كلمة تقولها تشوف ايه تأثيرها على الناس بل تشوف يفهموها بأي معنى لأن جايز انت تقصد بمعنى والناس يفهموها بمعنى آخر فلا بد انك تكون دقيق في كلامك بحيث ان كلامك لا يقبل معنيين او لا يفسر بطريقة الخاتار الإنسان المدقق في كلامه لا يسرع في الكلام يبصق يبصق ليه عشان يفكر يقول ايه يعطي نفسه فرصة في التفكير قبل ان يتكلم وايضا يعطي نفسه فرصة في اختيار الألصاظ التي يعبر به عشان كده الرسول بيقول لياكم كل إنسان مسرعا في الاستماع مبتئا في التكلم مبتئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يسمع بره الله الإنسان المدقق لا يبدي رأيه بسرع يدرس في الأول ناس بيتكلمهم على طول ما يمتص وصف الكلام. يقول أصل الحكاية كذب يقولوا لا ده انت مش جريعا ده كاذا كاذا صديقه ما تنتظر لما يخلصوا ويتشوف هم أصلهم ايه عشان كده الشخص المدفص بيكون إنسان تقيل يعني يعني تقيل لا ما يتكلمش بسرعة ما يندفعش بسرعة ما هو بطر السرسول يقع في الحكاية دي جاء المسيح يخطبت قال لي لا لا, لا فخطبت ليه ده مستعيل أبداً لا لا لا درع لك فالمسيح يقول لو ما نستمتغش أن يكونش اللي معنصور قال له خلاص يبتغسر رسل وإبايه وكل هل له عليك رجل اندفاع في الكلام يوقع الواحد في غلط حتى لو كان رسولا من الرسل العشر اندفاع في شليك تقيل ما تتكلمش بسرعة قبل ما تتكلم كلنا في وزنها في نويتها في تأثرها في ردود شعلاتها وتزالك الحكم على الآخرين لا تكون مسرعا في الحكم على الآخرين انت عشان يتكلم والكلام يتحول الى مزاح ضحك مع بعض يعني ونكر وفي المزاح حلو اما يقول كلام جارح او يقول كلام غير لائق عشان كده انا باستمرار بقول من حقك انك تضحك مع الناس لكن مش من حقك انك تضحك على الناس اتحك معهم لكم اتحكش عليكم كذلك في الكلام الانسان يدقق في العتاب في ناس لما يعاتبوا يخسروا اللؤساتهم وفي انسان يعاتب يكسب الموضوع كذلك في النقل يكون مدقق في النقل لأن في ناس ينسدوا فيكون طريقتهم جارحة ومسعبة يحطموا جارحة أو إنسان مثلا يتكلم يقاس أغيره أو إنسان وسط مجموعة يتكلم فيستأخر بالحديث وحده دون أن يعطي غيره فرصة أن يتكلم ويقول بالسلم خلي غيرك أغرق ما تاخدش الجالس أغرقك أغرقك ويقطع كلام ذا ويتكلمه مش صح الانسان مفروض ان هو يكون مدقق في روحياته في روحياته يدكت في صلاةه في صومه في تأملاته في عبده هتكون الصلة بخشوة وبحرارة ويقصد كل كلمة يقولها يحفظ قانونه اللي بيقوله في صلوات الساعات ولا يفرد فيه يدكت انه يحفظ قانونه يدكت في رسانة في رشن الصليب بكل دقة ما تبقاش بحركة سريعة مش باين لها خسوع ولا حاجة يبقى في دخول الكنيسة وفي خفز حواسه وهو داخل الكنيسة مش يخش الكنيسة يقول السيطة دي مش لبسة إشارة والسيطة دي لبسها شوية كده طب وانت مالك يا أخ كان لك مدكت في حالك تخش وشك هيك ما لك انت باللي لابس واللي مش لابس واللي متشربة واللي مش متشربة ما لك انت بالحباب متخليك في يدقق في طريقة سجوده في طريقة ركوعه في طريقة صلاته في كل حركاته في العبانة يدقق في حفظ يوم الرب كثير منكم يظنوا انهم مدققين فهل أنتم مدققون في حفظ يوم الرب؟ ربنا بيقول قديش هذا يوم؟ قديش عن خصوص هل أنتم مدقق في نجورك في عشورك في بكورك؟ هل أنتم مدقق في حقوق الله في هل أنت مدفق في صومك في ضبطك لنفسك في ضبطك لشهواتك في الأكل هل أنت مدفق في فكرك لحيذ فكر نقي؟ لو دلك أي فكر خاطئ فبطه بسرعة ولا تتمادى فيه ولا تشترفل فيه بل كما يقول الرسول مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح هل أنت مدكت في حفظ الروسية هل أنت مدكت في مقاومة الخطية هل أنت مدكت في وعودة لله وفي تنفيذ كل عهدك تعطي لنافسك هل أنت مذكر في صومك في التوازن بين متطلبات السحر وبين نسخ الصوم؟ لازم تاخد بالك مجددك هل أنت مدفق في حزب حياتك في هيبة مكان الله هل أنت مدفق في مسؤولياتك وواجباتك سواء كانت خاصة بالعمل او خاصة بالخدمة وهل انت مدقق بحيث انك ناجح في عملك اذا كنت تعيين هل انت ناجح في دراستك ومدقق في حزك في مراجعتك هل كل مسؤولية تعهد اليك بتدكس فيها وتصبح موضوع ثقة فيها في بعض الأوقات كان ناس من الخدام الكبار لا يكون مون مدققين في حفظ مواعيد الكبنة كما نكون عاملين عاملين مواعيد للأسرات الجامعية وجايدين الصادم الكبير الشهير العظيم فلان ويجي ما يجيش فين ولا المؤرسة في جميع أصر تبايع كل الناس جود فإذا كنت مدفقا على اللي قال قدم اعتذارك في فرصة بديل. بديح ولذلك مرة علينا وقت لما كنت أسخفا للتعليم كنا نحط بديل في كل الاجتماعات العاملة الأستاذ الكبير فلان عليه الأعزاء وبديل له فلان نكون محضر أحسن نريد وما أسهل الأعزاء وما أسهل الأعزاء وكثير من الناس يحاولون التغطية أخطائهم بالتبريغات وبالآذان. الشخص الروحي يكون مدققاً وشديداً في محاسبة نفسه ويعطي آذان للآخرين. أما غير المدقق، فينسى الخشب التي في عينه ويتذكر الخشب التي في عين عشير. لكن هذا التبطير لا يسر أن يتحول إلى لذن من التجمد أو إلى الحرفية مجاز الشيطان يحارب التبطير يقول يا جمعنا وصحوا تخلى عندكم مرونة أنا عايز بس أقول لكم فيلم عن المرونة لك يكون عندك مرونة داخل الوصية لكن ما يكونش مرونة تكسر الوصية يبالكم الكلام نقولها تاني يكون عندك مرونة داخل الوصية في تنفيذ الوصية وليست مرونة تكسر بها الوصية وإلا تصبح المرونة لونا من التصير واحترس من التطور الإنسان المدفق يحترس من التطير يحترس من شرح قصة معينة لألّا تتحول إلى بسخ ثيرة وإلى إدانة الآخرين. يحترس من المزاح والمرح إن يتصور ويتحول إلى تحكم وإستهزاء بالآخرين. يحترس من جهة النصيحة لصح الغير. بحيث لا تتطور الى نقد جارس له يسطده صدقته له يحترس من اي تصرف انه لا يتطور الى وضع عدد يخطئ فيه امام الله نختفى بكده ارتضان